سميتُم وأأْتُم وأبَأُكم ما أَزَلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانٍ إِنَّمَا تَبْعُونَ إِلَّا الْضَنَّ وَمَا تَهُوَ الْأَفْسُ وَلَقَدْ جَاءَهُم مِن رَبِّهِمُ الْهُدَى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 إن الذين لا يؤمنون بالآخرة لا يسمون الملائكة تسمية الأنثى وما لهم به من علم إيه يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا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 وَأَن إِلَى رَبِّكَ الْمُنْتَهَى وَأَنَّهُ هُوَ أَبْحَكَ وَأَبْكَى وَأَنَّهُ هُوَ أَمَاتَ وَأَحْيَا وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنْثَى مِنْ نُطْفَةٍ إِذَا تُمْنَى وَأَنَّ عَلَيْهِنَّ النَّشْأَةَ الْأُخْرَى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 فغشاها ما غشا فبأي آلاء ربك تتمارا هذا نذير من النذر الأولى أزفت الآذفة ليس لها من دون الله كاشفة أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا